إني لأشهد أنه من كل بتار أحد يا طالما خاطوا الصعاب وطالما صاروا وشد إني لأشهد أنه من كل بتار أحد سعافا طالما صل وشلوا عقبات صدف الظلام وعضنا نابنكون وديارنا قفحت من ومضابها الباغي يصون ان عقبات صدف الظلام وعضنا نابنكون وديارنا قفحت من ومضابها الباغي الأنات أنظام المعازف والطبول هبت عواصقهم تدق وصروحهم وله تقوم فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم المصر أو نذوق ماذا فحمدة بن عبد المطلب رضي الله عنه تم هذا العمل باستوديو تسجيلات الجهاد الإسلامية